مكبر الصوت الآن بدعة <تصفيق> بدعة لا يجي لأنه ليس بدعه الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تقول بس خطمات إذا قال خطأ قال أنت المفت هذا بدعة نعم نقول وسيلة صحيح وسيلة والدليل على أن إن رق الصوت مقصود، لكن في عهد الرسول ما فيه وسائل كان أنه في في حنين حنيم أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي بالناس لأنه كان جهوري الصوت اختاره لأنه كان جهوري الصوت يقول يا, أصحاب، يا أهل البقرة يا, نعم، يا أهل السمره يا أصحاب صوت البقرة هلمنوا ارجو لأن نسفروا ولم يلق لنسمي عشر الفا مع الرسول الا نحو ثمانين رجلا كلهم بر حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم ورجعوا الحاصل ان الوسائل ليست غايات واضح يا جماعه طيب ثم نقول مثلا في مساله الصفوف هذه خطوط الصفوف في عهد الصحابه اذا قال الرسول استووا نعم استو حتى الواحد ينسى كعبه يقول كعب يا اخي ومن كبه بمن لكن الان اذا قلت سو ينظر المامومين الى الى الك انت كانك تقول استو في النظر الي هذا خطا هذا خطا اذا قلت سو انا انك تنظر الى الى صاحبك وجارك هل انت مساو له أو لا وهذه القائلة ينبغي لنا أن نفهمها حتى لا نقع في خطأ وحتى لا نجعل كل شيء بدعه فنفرق بين الغايات وبين إيش وبين العساء لكن إذا كانت الغاية محرمه إذا كانت الوزينة محرمة فمن المعلوم أننا لا نتقل ولا يجوز عرفتم مثال ذلك لو قال قائل وسائل الدعوة كثيرة الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الخير وسائلها كثيرة لكن عندي أناس لا يستقي يعني لا يتجهون الي, إلي إلا إذا ضربت الموسيقى والعود والكمان وجبت آلات الله التي يطربون لها هنا إذن يلتفون حول فهل أفعل ذلك؟ والله الجواب ضعيف يعني يا لا لا, يا لا تقول لا, لا لا وكلا وكلا لان الوسائل المحرمة لا تجوز ولا يمكن ان تكون ان تكون الوسيله المحرمه نتيجتها خير ابدا اما الوسائل المباحه فانها اذا ادت الى الغرض المقصود شرعا فالاصل ان انها مطلوبه إنها وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها أنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم حصر الناس على مصحف واحد وعلى حرف واحد وهو لغة قريش بينما كان الناس الأول كل من يقرأ على لغته بدون أن يكون هناك حصر لكن لما كان يخشى من هذا الاختلاف أجمع الصحابة على ذلك نعم جاء الله لا ما جاء الله ما سمسك سنات محمدنا نعم. نعم أي طيب نعم شيخ الآن نقول كمن الموضوع الآن ولا لا إلا اللي كمنه نعم نقول الآن في في عصرنا هذا صارت الآن القراءات اخ كسم المشرق والمغرب قراءة القرآن طب أهل المغرب قرأنا بالقراءة له كحرب واحد واهل المشرق قرأنا بالقراءة يعني لو قرأ أحد من أهل المغرب عند أهل المشرق يقتتنوا به نعم هذه نقول نمنع هذا الشيء ونقول أنت يا أهل صاحب المغرب لا تقرأ بقراتك إلا في مكانك وكذلك صاحب المشرق لكن اعلموا أن هذه القراءات السبع على حرف واحد على حرف قريش ما على سبته حروف فمن قال ان القراءات السبع هي سبته حروف فقد فقد أبعد النجاح لأنها على حرف واحد لكن اختلف القران فيها حسب الروايه وحسب الكتابه والكتابه كتابه القران فيما سبق ليست مشكله ولا منقطه ايوب اقرا لكم الشيخ يعني كانت الناس قديما قويه كانت تحفظ الكلمة أول ما تسمعها أو أن يعني السلام الآن تبلد الناس وأنه ضاع حفظهم ما تنصحون الطلاب من الأمور المحسوسة في تثبيت الحفظ إيش؟ لما تنصحون الطلاب من الأمور المحسوسة في تثبيت الحفظ وذلك يعني أكلبكم تحفظون الآن أنت أول من أن أسباب المعين الشيخ على الفور نعم أسباب المعين على الفور له الآن مطالبه بحفظ وصل التفسير وكذلك عمد الأحكام نعم وبرهان ثلاثة أحدنا نعرف واحد شيخ من الطلاب تعرف عليه هذا يعني يحدد ويغلب عليه يقول أنت لا تشتد يعني نظرك لأي مكان انظر قدامك وإذا لم تحتاج النظر أغلق عينك يقول هذا هو عيقا من ذلك الناس يحتضهم ولكن يتغافل ما معروف هذا هل الكلام, الكلام صح هذا كيف يعني يعني يقول لا تنظر إلى هنا خلي نظرك قدامك لا تشد برك إلى من هذا يعني يضيع الحفظ يعني حال الحفظ يعني ربما هذا صحيح لأن القلب يتبع العين نعم يقول لأكل ما ترغم <تصفيق> وبالعيسى في البقعة، القيام المقتضى رسول عودة الداخل. نعم. قيام المقتضى، المقتضى. نعم. رسول عودة الداخل، وفي ذلك الناس يطمنس. ينبع إنه خذوا عن السنة، ولا, ولا مثل هذا... لا مثل هذه نعم نعم. يقال هذه موجود بالنسبة للخطور. أما بالنسبة للمحراب فإن, فإن المحراب ليس من السنة لكنه مباح يعني لا نقول نأمر الناس بالمحراب ولا ننهم عنه نقول هو من الأمور الجائزه لما فيه من العلامة والاحتداء الى موضع القبلة ألم تعلم أن بعض الناس في هذا المكان دخل ثم صلى إلى مكان هذا وألم تعلم أن الفرش كان تلفز المساجد هنا لفرش فيها محاريب فجاء الفراش وفرش المحاريب وجوهها نحو الخلف القبل فدخل الناس وصاروا يصلون ورقب له شاهدنا هذا في الرياض هذه محاريب لا نقول أنها سنة لكنها مباحه ولا نقلنا مكروه. وأنت الآن لو فرر الانتخال في المسجد ولا في محراب ولا في هذه الفطور المعلمه على محل الصفوف نعم إلى أي شيء تتجه المنبر هل كل مسجد في فيه منبر؟ المنبر للجمعه فقط. لن في الجمعة نعم القول بأن عرض الله عزوجل صلّى الله عليه وسلّم هذه قراءة أخرى. هل يعارضونه في بعض الآيات في في القرآن في ذكر القريش؟ هذه اللي لغة يع... قال لق قريش ما لا يعارضها على ثمان. إما أن يقال الحكم على الأغلب، وإما أن يقال إن هذه الكلمات أصلها غيرة لق قريش، الكريش ولكن قريش تكلمون. نعم. يحصلون يقولون بأن الحكم للجماعة لا. ليش؟ حقه حقه حقه حقه حقه حقه حقه حقه حقه حقه حقه حقه حقه نعم محسن حقه علمه ولا أجل حقه محسن معبث يعني السنه ويقول هذا غير مشروع وليس محل خطا قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب يصلون في التفسير التفسير التفسير لغة التفسير لغه من الاثناء نحمد الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد سبق لنا ان القران جمع مرتين المره الاولى على هدي من ده القادم سببه لما استحر القرص بوقت الامامه في القراء امر ابو بكر بجمله والمره الثانيه خالد في عهد عثمان رضي الله عنه في عهد عثمان رضي الله عنه سببه خوف من الفتنه بين المسلمين باختلاف القراءات تمام يؤخذ من فعل عثمان رضي الله عنه وغير من الخلفاء ان الشيعة وان كان مشروعا اذا كان يخشى منه فتنه فإن الأولى ترك بل قد يجب ترق إذا كانت الفتنة كبيرة وهذه مسألة قل من لها بعض الناس يقول سأفعل السنة ولو حصل ما حصل ولو في ولو الدماء وهذا غرض عظيم لأن أصل الشريعة المبنيها على جلب المصالح وتحصيلها وترء المفاسد وتقليلها فإذا كان يترتب على إبقاء القرآن كما هو عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ابي بكر وعمر يترتب اختلاف المسلمين وتنازعهم في كتاب الله فهذه مفسده عظيمة ندع الأول وإن كان فيه اغتسير على الناس حيث أنه على سبعة أحرف فإننا ندع الأول وناخذ الثاني وهذه قاعدة أود منكم يا طلبة العلم أن تكون لكم على بال ولا وأن لا تغفلوا هذه القاعده العظيمة ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا خوفا من الفتنة وكذلك أيضا عثمان رضي الله عنه ترك إبقاء القراءات على ما هي عليه في عهد الرسول وابي بكر وعمر كل اتقاء الفتنة لأن جمع كلمة المسلمين أمر مهم طيب نبدأ الآن التفسير. وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم وتعلم التفسير واجب لقوله, لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها واجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من انزال هذا القرآن المبارك أي تدبر الناس آياته ويتع ويتعر بما فيها وتدب والتدبر هو التأمل في الأنفاض للوصول إلى معانيها فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد أنفاض لا تأثير لها ولأنه لا يمكن الاتعاض بما في القرآن بدون فهم معانيه. وجهدلاتي من الأ احسنا كذ وجه الدلالة أحسن. من الأعد الثانية أن الله تعالى والبخاء أ لايك لا لا تذبرون القآن وأشار إلى عن ذلك من الإاقثال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها أو من اللح سنااء رحيم التفسير جوة من البصري وكشك عن مغطة ومنه فصل التشرري تشرة السمرة عن السمررة حتى يتبين ما بداخل القشر. في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم بيان معاني القرآن الكريم وبيان معاني غيره يسمى تفسيرا في الواقع ويصحا يسميه تفسيرا لكن في العرف يسمون ما سوى القرآن يسمونه شرحا شرحا ولهذا قل أن تجد من يقول شرح الآية الكريمة بل يقول تفسير أو يقول تفسير الحديث بل يقول شرح وهذه مسألة عربية. وإلا فمعنى تفسير وشرح واحد بيان معاني القرآن الكريم وتعلم التفسير واجب يأتم الإنسان بتركه لكن هل هو واجب عيني أو واجب كفائي نقول أما ما لا, يمكن أما ما لا يسوق جهله فهو واجب عيني يجب على كل الإنسان أن يعرف ما أمر به في القرآن الكريم مثلا اقيم الصلاه يجب أن يعرف كيف يقام في الصلاة آت الزكاة يجب أن يعرف إذا كان عنده مال حج البيت من عليه سبيلا يجب أن يعرف كيف يحج إذا كان مستطيع وهلو مجرى وما زاد عن ذلك فإنه فرض كفايه ولا يمكن للمسلمين أن يدعوا كتاب ربهم بدون فهم لمعانين إذن واجب يشمل إيش الواجب العيني والواجب الكفاء لقول لا تبارك وتعالى كتاب انزلناه إليك مبارك يتدبر آياته وليتذكر أولو الباب. وصف الله هذا القرآن بأنه مبارك مبارك من كل ناحية من جهة تلاوة والتعبد به ومن جهة صلاح القلب وصلاح العمل وكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو اكمل الناس خلقا عليه الصلاه والسلام